Bismillahi rrahmani rrahim. Wal laili itha yaghsha wa nnahari itha tajalla wa ma khalaqa adh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 َ رَدَّ إِ عَلَن لَعودَ وَإِنَّ لَنَلَآخِرَةَ وَالأُونَ فَأَنذَرتُكُم الن ر تَلَ الظَّ الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغى بِّ أَْن وَلَ سَوفَ